موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير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 يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها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 And the fire disappeared, he said, He said, What do I not see the hudah? Is it a hudah? Is it a hudah? فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُتُ بِمَا لَمْ تُحِطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنُظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 ما كنت قاطعه أمرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرون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 فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتو مدونن بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل ان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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن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 تفتنون وكان في المدينة تسعة رهق يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله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 سَائِبًا أَلَأَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَى قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنثرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آم餐 خير أم ما يشريكون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بيت شجرها الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ام جعل الارض قررا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّورِ او يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أِإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةٍ إِلَٰهُنَّ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ايبته في السماء والارض الا في كتاب مبين ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه يختلفون وانه لهدا ورحمه للمؤمنين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 تَبْهَدِ الْعَمِيَ عَنْ ضَلَالَتِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي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 إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون قدمت لكم هذه المادة من موقع روائع التلوات